إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين ألف لا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 وقال لمّا تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إننا لفي خنق جديد بل أن بنقائ ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون لك سرؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس يجمعين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 فعرضهم واتظير إنهم تظرون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ إن خلقنا الإنسان من طفة أم شجِّد نبتله فجعل له سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شَرُّهُ مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قاطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذللا ويطاف عليهم بأليات من في الضد وأكوام كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى السبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ اسْتَبْرَقُ وَحُلُوًّا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.